لَ شَاح لَ صَدكَ وَبَعن عَكَ وِزكَ الذي أَطَبَضَهرَك وَفَعنَا لَ ذِكك فإِن معَ العُس الصَّ إِ معَ العُسْر الصَّ فإذاَا فَتَ فَ صَدْ وَإِلَ رَبِّكَ فَاب